قال أَغِيرَ اللَّهِ أَبْغِيْكُمْ إلَهَ وَهُوَ فَضْلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُنَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنَ الرَّبِّكُمْ عَظِيمٌ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 سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق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 ولمما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ظلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون نمن الظالمين قالوا لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين.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 فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ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 قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له هُلك السماوات والأرض لا إله إلا الله وَيُحيي وَيُميتْ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأمِّ الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وبن قوم موسى أمته يهدون بالحق و به يعدلون وقطعناهم مثنى عشرة أسباط أمما وأوحينا إلى موسى لاستسقاه قومه أنضرب بعصاك الحجر أنضرب بعصاك الحجر فبجست منهثنى عشرة عينا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 وقولوا حِبَّةٌ وَدُخُرُ الْبَابِ سُجُدًا نَغْفِر لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا بِهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَايِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ